بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أمدح الرب جل جلاله يا رب أنت أهل الثناء فمن بجميل من الثناء المواتين هو الملك هو القدوس هو السلام هو المؤمن الله هو المهيمن هو الله الجبار، هو المتكبر هو النصير هو القريب هو المجيب هو الرقيب This is Allah, rate you not only He who is he fušile. Kristus vart Y tujeli ذلك الله ذلكم لو أن الله. أشجار البلاد جميعها الأقلاب تكتبها بكل بناني والبحر تلقى فيه سبعة أبحر لكتابة الأسماء كل زماني نفدت ولم تنفد بها كلماته ليس الكلام من الإله بفاني ذلك الله. الله. الله. الله الله الله أحد بالألفاء والكلمات لا إله إلا الله قل لو كان البحر مدادا لكلمات bi la nafida albahru qabla an نفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا أين الملاحدة؟ أين الوثنيون؟ أين الكفار؟ أفي الله شك حتى يصعب على ألسنتهم الآثمة أن تقول لا إله إلا الله ربنا وامتداحنا ليس إلا ومضة منك يا عظيم الهبات أبنا وامتداحنا ليس إلا ومضة منك يا عظيم الهبات ذلكم الله المضطر من يجيب الملهوف من يغيب الطال من يهدي الحيران من يرشد العاري من يكسر الجائع من يشبع الكسير من يجبر الفقير من يغني ذلكم الله أيها الباكون من أوجاع المصائف الساهرون من جراح النبائي قولوا لا إلهي إلا الله ذلكم الله. الله. الله أين الشيوعية الحمراء أين العلمانيون والليبراليون؟ أين أعداء الملة كله أين, أين. ألا ينظر آياته فيقولوا لا إليها إلا, إلا الله ذلكم الله أي شيء يقوله الشعر لما يتغلى بقالد كائناتين من حارب الله أرغم الله عنوف الطغاة أخفض الله رؤوس الظلم ومزق الله شمل الجباب ودمر الله سد معرب فا وأهلك النمرود ببعوبة وهزم أبرها بطير أبابي وابتلى الأسد الضاري بذباب ويسلط الله الحية على الفيد العظيم من الذي حركها؟ ذلكم الله الله يا ذبل الفاضي في لغتي يا جل حروف في معانيها الله, الله. يا امتى على اسمائك كم سعدت نفسي وفاضت سروري حين أرويها الله ذلكم الله ذلكم الله ذلكم الله ذلكم الله أضواء التوحيد بالرياض تقدم ذلكم الله محاضرة لفضيلة الشيخ بدر بن نادر المشاري. اسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته جماعين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين إن قام جمع على المزمار والطرب فجمعنا اليوم للإرشاد والأدب أو قام جمع على شر وأغنية. فنحن جئنا لنرقى سلة مرتبى أو قام جمع على شر وأغنية فنحن جئنا لنرقى سلة مرتبى أيها الإخوة في الله الشوق للقائكم حدث به ولا حرج والحديث معكم زهر يفوح منه الأرج فسلوا من دب ودرج باللواء والمنعرج ووالله إن الوجوه تشهد بلا عوج وهذه وجوهكم بشر والضاء فالبشر قد ملأ الوجوه نظارة فتكاد من فرط النظارة تقطر يا من بطلعتهم يلوح لنا الهدى وبيمين رؤيتهم نزيد تيمنا بكم التحت هدى فلو حييتكم قلت السلام علي إذ أنتم أنا نعم أنتم هذه الليلة بهاليل وأبطال المياميل والله لا أعدكم إلا صدورا للمحافل ولا أعتبركم إلا قادة للجحافل أنتم بالنسبة للحق سيوف له بها نصول وأنتم بالنسبة للصدق ألسنة بها نقول أحسبكم أن الله جل وعلا أحبكم فاتخذتم سبيل الله لكم سبيله وجعلتم محمدا صلى الله عليه وسلم وحزبه قبيلة نظر الله هذه الوجوه صاحبة الأسارير نفاحة الطيب كأفواه القوارير هذه الوجوه الطيبة تغنيك طلعتها عن نبض منطقها والوجه يروي فصيح القول أحيانا في ليلة مزج السرور مساءها بصباحها وصباحها بمسائها زهراء يعبث عقدها بوشاحها فتحية الإسلام يحييكم وبتحية الدين يناديكم تحية من هذا المكان تعلو حياكم وتنتعش برياكم هذه التحية مني لكم غراء محجلة طاهرة مبجلة تحرك الضمير وتقي الجمع من التكسير فالسلام عليكم رحمة الله وبركاته سلاما كعرف الروض غب الهواطلي ألذ من التعليم في قلبي جاهلي ألذ من التسهير في جفن ساهري حياكم الله للإسلام تريدون رياضه وللإسلام تذبون عن حياضه وللإسلام تشدون ذرائعه وللإسلام تقيمون شرائعه وللإسلام ترفعون رأسه وتعلون صرحه وتحسنون فهمه وعرضه وشرحه نعم وتعمرون مغناه وتطبقون معناه أسأل الله أن يجعلكم للأمة تصون عرضها وتستردون قرضها وتصلون أسبابها وتفتحون أبوابها أنتم النور لكن في دياجير الليالي أنتم بنات العز يا نعم البنات خطوات المجد منكم وثبات وشعار النصر علم وثبات هذه تحيتي لكم وهذا سلام عليكم والله يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا وهذا أمر الله فردوا تحيتي فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته قال ذلك الذي جمعنا هنا الآية التي بعدها الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا ذلكم الله أما اليوم لن نمدح مخلوقا ولن نمدح أحد إلا الواحد الأحد الله ربي لا أريد سواه هل في الحقيقة خالق إلاه الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه والنمل تحت صخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه اليوم أمدح الرب جل جلاله يا رب أنت أهل الثناء والمجد فمن بجميل من الثناء المواتي ما ثناء عليك إلا امتنان ومثال للأنعم الفائضات يا محب الثناء والمدح إني من حيائي خواطري في شتاتي ذابت النفس هيبة واحتراما وتأبت عن بالعريق لهاتي حبنا وامتداحنا ليس إلا ومضة منك يا عظيم الهبات لو نظمنا قلائدا من جمان ومعان خلابة بالمئات لو برينا الأشجار أقلام شكر بمداد من دجلة والفراتي لو نفثنا ثناءنا من دمانا وبذلنا أرواحنا الغاليات لو نشرنا في ذاته أو رمينا برماح فتاكة مشرعات أو جهدنا نفوسنا في قيام وصيام حتى غدت داويات أو مزجنا نهارنا بدجانا في صلاة وألسن ذاكرات أو قطعنا مفاوسا من لهيب ومشينا بأرجل حافيات أو سجدنا على شضايا رصاص أو زحفنا زحفا على المرمضات أو بكينا دما وفاضت عيون بلهيب المدامع الحارقات هل نوفيه ما أبدنا عن همسة من معان في حنايا نفوسنا ماكناتي أو أتينا لذرة من جلال أو شكرنا آلاءك الغامرات لا إله إلا الله ذلكم الله, الله الله الله أعذب العلفاظ والكلمات الله يا أعذب العلفاظ في لغتي ويا أجل حروف في معانيها الله يا أمتع الأسماء كم سعدت نفسي وفاضت سروري حين أرويها الله ذلكم الله ربكم من نحن حتى نمدح الخالق ما نحن إلا خلق من خلقه ضعفا وقف الإمام ابن سيرين في مسجد من المساجد ودخل ووجد غلاما لا يتجاوز عمره عشر سنوات يقول الإمام رحمه الله دخلت في المسجد فرايت غلاما واقفاً في خشوع سام من شدة خشوعه كأنه جذع نخلة يقول والله لو وقفت على رأسه طير أو وقف على رأسه طير ما تحرك من شدة الخشوع فقال لما انتهى من صلاته ناديت هذا الغلام وأنا أناشدكم جميعا ما حال غلماننا وشبابنا وفتياتنا وأصحاب هذه الأعمار إلا من رحم الله فإذا به يقول له تعال ابن من أنت فقال ذلك الغلام أنا ولد يتيم ليس لي أب ولا أم فقال له هذا الرجل أترضى أن أكون لك أب وأن أقوم بشؤونك وأتولى شؤون حياتك فقال هذا الغلام أوافق بخمسة شروط قال وماهي قال أما شرط الأول هل ستطعمني إذا جعت قال نعم اطعمك حتى اتشبع قال شرط الثاني هل ستسقيني اذا عطشت قال اسقيك حتى ترتوي قال شرط الثالث هل ستكسيني اذا عريت قال اكسيك باجمل الثياب قال اما الرابع هل ستشفيني اذا مرض قال اما المرض فانا اقدم لك دواء وعلاجا والله يتولى شفاك قال اما شرط الاخير والخامس هل ستحييني اذا مت قال أما هذه فلا لأن الحياة والممات بيد الله الذي لا إله غيره فاسمعوا ماذا قال هذا الغلام قال يا هذا ما دمت لا تستطيع أن تشفيني إذا مرضت ولا تحييني إذا ميت إذا نتركني لكن لمن للذي خلقني فهو يهدير والذي هو يطعمني ويسقير وإذا مرضت فهو يشفي والذي يميتني ثم يحيي فقال ذلك الرجل لا إله إلا الله توكل على الله فكفاه الله إن عظمة الله لا يعلمها إلا هو ولكن الله جل في علاه يدلنا على عظمته بقدر ما تتسع له العقول وإلا فإن عظمة الله لا يحيط بها ولا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى وقد عرفنا الله بتعظيمه وعظمته أسمعتم ماذا قرأ الإمام هل تعملت في القرآن الكريم هل نظرت في الآيات الظاهرات ترى عظمة الرب جل جلاله ترى الربوبية كاملة فسبحانه في علاه سبحانه في علاه نعم وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون من هو الله الله الله الله, الله. الله. هو الرب, هو الرب هو الاله هو الواحد هو الاحد هو الرحمن هو الرحيم هو الملك هو القدوس هو السلام هو المؤمن هو المهيمن هو العزيز هو الجبار هو المتكبر هو التواب هو الواسع هو الكريم هو العفو هو القدير هو اللطيف هو الخبير هو السميع هو المصير هو النصير هو القريب هو المجيب هو الرقيب هو الحسيب هو القوي هو الشهيد هو الحميد هو المجيد هو المحيط هو الحفيظ هو الحق المبين هو القهار هو الخلاق هو الفتاح هو الودود هو الغفور هو الرؤوف هو الشكور هو المتعال هو المستعان هو الوهاب هو الخفي هو الوارث هو الولي هو القاهر هو القادر هو الغالب هو القاهر هو البر هو, هو الحافظ هو الملك هو المقتدر هو الوكيل هو الكفيل هو الكافي هو الاكرم هو الرزاق هو ذو القوة المتين هو غافر الذنب هو قابل الدوم هو الملك جل جلاله لا اله الا الله ذلكم الله لو أن أشجار البلاد جميعها الأقلام تكتبها بكل بناني والبحر تلقى فيه سبعة أبحر لكتابة الأسماء كل زمان نفدت ولم تنفد بها كلماته ليس الكلام من الإله بفاني أثنت عليه الملائكة يوم قالت قالوا سبحانك لا علم لنا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 ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وأثنى عليه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم قال إبراهيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وقال إنك أنت التواب الرحيم وقال إنك أنت العزيز الحكيم وقال عيسى عليه السلام اللهم ربنا أنزل علينا معدة من السماء ثم قال في آخرها وارزقنا وأنت خير الرازقين وأثنى عليه المؤمنون والصالحون ووقفوا يثنون على ربهم في كل حين نوح يقول ونادى نوح الرب فقال ربي نبني ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين ويعقوب قال فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين ويوسف يقول لا تذريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين قال الإمام مالك ابن دينار كنت أمشي في سكك البصرة فالتقيت بشاب أسأل الله أن يهدي شباب أمتنا وأن يردهم إليه ردا جميلا فحال شباب الأمة اليوم إلا من رحم الله حال يرثى له قال فمر على شاب مستلق على ظهره في غيبوبة وإغماءة من آثار خمر شربه أجلكم الله والمسجد قال فنظر إليه على بعد فإذا بالشاب يتلفظ. بكلمات لم يسمعها الإمام مالك قال فاقترب منه رحمه الله حتى وقف عنده فلما وقف الإمام مالك عند هذا الشاب فإذا به يقول الله, الله الله الله أرجوكم تأملوا في لفظ الجلاله الله تقولها في كل لحظة الله أكبر سمع الله لمن حمده سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم الله قال فلما سمعت يقولها ورأيت آثار الخمر على شفتيه غاضني ذلك حبا للفظ الجلالة يقول فأخذت قطنا أو قماشا ووضعته في ماء ثم غسلت شفتي أرجو أن تخرج لفظ الجلالة من بين شفتين طاهرتين يقول فمسحتها ثم لما مسحتها وغسلتها قال رفعت اكفي قلت اللهم يا رب رده اليك ردا جميلا يقول فذهب قال فنمت وبينما انا نائم فاذا بمنادي يناديني يا مالك قم يقول فقمت قال يا مالك قم طهرت شفتيه من اجلنا وطهرنا قلبه من اجلك لانه عظم الله ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ذلكم <سؤال> الله أسألك, اسالك انت كل واحد ينظر الى نفسه لا تلتفت يمنا ولا يسرا من الذي رباك وانت صغير ذلكم الله من الذي قواك وانت ضعيف ذلكم الله من الذي اغناك وانت فقير ذلكم الله من الذي وصاك وانت غريب ذلكم الله من الذي اشبعك وانت جائع ذلكم الله من الذي كساك وانت عريان ذلك الله من الذي صاحبك وانت مسافر ذلك الله من الذي ردك وانت غائب ذلك الله من الذي حملك وانت راجل ذلك الله من الذي اعطاك وانت سائل ذلك الله من الذي اجابك وانت داعي ذلك الله جل جلاله ذلك الله جل جلاله هذا معلم التوحيد <سؤال> إبراهيم عليه السلام <قال>, <سؤال> قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون حقيقة التوحيد إذا حققنا التوحيد عرفنا معنى الله قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا من <ألا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقيه وإذا مرضته فهو يشفير والذي يميتني ثم يحين إذا حقق التوحيد أعين العبد الرسول أعرف الناس بالله وأخشى الناس لله صلى الله عليه وسلم ولذلك لما جاءه المشركون قالوا عنسب لنا ربك عرف لنا من هو الله شوفوا الإجابة المختصرة يحفظها أبناؤنا كلهم قال من هو ربك فأنزل الله قل يا محمد قل هو الله أحد الله الصمت لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا في أبلغ من هذا المعنى لا إله إلا الله ذلكم الله ربكم ثم أتت الجارية وبعث رسول الله إليها فسألها قال عين الله قالت فوق السماء قال أعتقوها فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها عرفت الله ذلكم الله تأمل قف معي السماء من رفعها بغير عمد ترونها بالكواكب من زينها الجبال من أرساها ونصبها الأرض من سطحها فقال فامشوا في مناكبها الطبيب من أرداه وقد كان يرجى شفاه. المريض وقد يوس منه من عفاه الصحيح من بالمنايا رماه البصير في الحفرة من أهواه الأعمى في الزحام من يقود خطاه الجنين في ظلمات ثلاث من يرعاه السعبان من أحياه وهذا السم يملأ أوفاه الشهد من حلاه اللبن بين فرث ودم من صفاه الهواء تحسه العيد ولا تراه من أخفاه النبت في الصحراء من أرباه البدر من آتمه وأسراه النخل من نواه الجبل من أرساه الصخر من فجر منه المياه النهر من أجراه البحر من أطغاه الليل من أظلم دجاه الصبح من أسفره وصاغ ضحاه النوم من جعله وفاه وليقظه بعده حياه العقل من وهبه وأعطاه النحل من هداه الطير في جو السماء من أمسكه ورعاه وفي وكره من غذاه ونماه الجبار من يقسبه المضطر من يجيبه الملحوف من يغيظه الظالم من يهديه الحيران من يرشده العاري من يكسوه الجائع من يشبعه الكسير من يجبره الفقير من يغنيه أنت, أنت من خلقك من صورك من شقص سمعك وبصرك من هداك من دلك وأرشدك ذلكم الله يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون هذا الذي يقودكم للخشية أن تتفكروا في ملكوته وأن تؤمنوا به رب لا شريك له وأن نعبده بألوهيته سبحانه وتعالى علي ابن أبي طالب يقول سباق أقوام ما كانوا بأكثر الناس لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا اعتمار لكنهم علموا من الله مواعظه فوجلت منه قلوبهم واطمأنت اليه نفوسهم وخشعت له جوارحهم ففاق الناس واصبحت لهم الدرجة العليا عند الله في الجنة وفي الدنيا عند الناس كذلك درجة رفيعة ابو بكر ألم يكن أسيف بكاء ليش ابو بكر رضي الله عنه كان يبكي كثيرا ويخشى الله كثيرا, ويخشى الله كثيرا ويراقب كثيرا ولم يكن بكثير صيام ولا قيام ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر لم يسبق الأمة بكثرة صيام ولا صلاة ولكن بما وقر في قلبه من إيمان وخوف من الله في أواخر القرن التاسع عشر وهذا رد على من يقول بأن الطبيعة هي التي تصرف كل شيء ويتحدثون حتى في أحداث التي تدوق لما جاء إعصار كاترينا وجاءت كذلك الهزة الأرضية في تسنامي وغيرها كثير من الناس أرجاء هذه القضايا وهذه السنة التي أرادها الله جلت قدرته إلى الأحوادث الكونية فقط وأثارها إلى قضية الطبيعة والفطرة ولم يتكلم عن قدرة الله تبارك وتعالى أواخر القرن التاسع عشر الميلادي صنع الإنجليز باخرة كبيرة عظيمة كانوا يقومون عليها طويلا من الأيام حتى أخذوا يفتخرون بهذه الصناعة وأطلقوا على هذه السفينة أنها صناعتهم وأفخر الصناعات عندهم وأنها السفينة التي لا تقهر كما قالوا عنها وقد بلغ الفخر والاعتزاز مبلغ الغرور والاستعلاء عند من بنوا هذه السفينة وصنعوها ثم حتى سمع أحد أفراد طاقمها يقول أمام الركاب بما ترجمته يقول حتى الله نفسه لا يستطيع أن هذه السفينة لما قال هذه الكلمة ركب هذا المركب تعالى الله وجل الله وتقدس الله فركبوا فيها في اليوم الثالث من سير هذه الباخرة من المحيط الاطلسي وفي خضم كبرياء صناعها وركابها استدمت السفينة في جبل جليدي ففتحت فجوة في السفينة بطول تسعين متر ثم طعنت السفينة فانبجست بعد ساعتين أصبحت السفينة الكبيرة التي تموج على البحر أصبحت تحت قعر البحر وذلك بأمرنا وكانت تحمل هذه السفينة أكثر من ألف وأربعة من الركاب وحمولة بلغت ستة وأربعين ألف طن على يأخذنا هذا المشهد إلى قول الله تبارك وتعالى فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصدا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون حدثني رجل من الدعاة في المملكة في القصيم قبل ثلاث سنوات يقول بأن رجلا يعمل في قطاع ما قيل له اتق الله فإن في هذا القرآن ما يثبت عليك بأنك مخطئ وأنك تحارب الله قال أجلكم الله والقرآن أما هذا القرآن فتحت قدمه في الزبالة يقول الشيخ وفقه الله قال والذي نفسي بيده ما تمت ثلاثة أيام إلا وحال الرجل إلى يومنا هذا مشلولا شللا تاما لا يتحرك منه إلا رمش العين اليومنا فقط من حارب الله أرغم الله عنوف الطغات وأخفض الله رؤوس الظلمة ومزق الله شمل الجبابر ودمر الله سد معرب بفار وأهلك النمرود ببعوبة وهزم أبرها بطير أبابيل وابتل الأسد الظاري بذباب يسقط على عينه فيصبح في قبرته أسيرا ويسلط الله الحية الصغيرة على الفيد العظيم فيخر منتجدا عقيرا لا يستطيع أن يتحرك من الذي حركها إنه الله جل جلاله سبحانه وتعالى ثم أقول هل سمعتم بقصة ذلك النمرود يوم أراد أن يحارب الله وما عظمه النمرود كان ملك بابه هذا نمرود بن كنعان مغرور بأبهة الملك مخدوع بزينة الدنيا محفوف بعمالقة العسكر يذكرني هذا ب ما حدث لي رئيس العراق الهالك الماضي والأحداث تجري ويا ليت الأمة تقف مع تاريخها الماضي والحاضر لأنها لو وقفت مع التاريخ اعتبرت اقرأوا التاريخ فيه العبر ظل قوم ليس يدرون الخبر هذا ينعم الله عليه بمملكة كبيرة يقال إن هذه المملكة استمرت أربعمائة سنة لكنه ما شكر نعمتها ولم يقدر الملك الحق والخالق جل وعلا ادعى الربو من دون الله أقبل على إبراهيم عليه السلام يحاجه في ربه ويعانده في دعوته ويريد هزيمته أمام الملأ فاستمع إلى قال تعالى ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت يقول أنا أحي وأميت كيف يأتي برجلين رجل كلاهما محكم عليهم بالقصاص أو بالإعدام فيبقي واحد يطلقه والثاني يقتله ويقول أنا أحي وأميت قال أنا أحي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر توقف هذا توحيد ولا ما هو توحيد توحيد أن تعظم الله فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين كل ملحد على وجه المعمورة يعاند ربه ولا يخشاه ولا يرتعد ولا يقف عند الله هذا ضائع ظالم عبد الله بن حذافى السهمي يرسله عمر رضي الله عن عمر أسأل الله أن يعيد لأمة محمد عمجاد عمر بن الخطاب فقولوا آمين والله الذي لا إله غيره إن أمة الإسلام اليوم ليست بالقليلة وإلا هذا الجمع هل تظنون هذا الجمع المبارك ما بيننا رجل لو أقسم على الله لأبره أحسب أنكم من الصالحين زادكم الله إيمان أقول كلمة يرددها وأقولها كثير يقول الشيخ عبد الحميد كشك يقول لو أن أهل مصر أهل مصر توجهوا إلى إسرائيل وبالوا الأغرقوا إسرائيل بالبور عجل. أنا أجمل هذه العبارة وأقول لو أننا اتحدنا بالتوحيد بالتوحيد الخالص ربوبية لله وأولوهيته واعترفنا بأسمائه وصفاته وقمنا بحق التوحيد والله لن يا أمة الحق والعالم مقبلة متى تعيد ونار الشر تستعر متى الخلاص وقد طمت مصيبتنا متى الخلاص وقد لمت بنا العبر متى يعود الى الاسلام مسجده متى يعود الى محرابه عمر وكل يوم يرى للدين نازلة وامة الحق لا سمع ولا بصر يأتي رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله اذا اتيت وصليت المكتوبة احفظها وحرمت الحرام واحللت الحلال ادخل الجنة قال نعم طيب. لو عظمنا ما عند الله وعظمنا حرمات الله عظمنا القرآن وعظمنا النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم رسول الله باتباع سنته قول كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم أما قضية اتباع السنة تأخذ ما يناسب وتترك ما لا يناسب يا مدعي حب طه لا تخالفه فالخلف يحرم في دنيا المحبين أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تهوينا وتدوين خذها سماوية خيرا تفوز به أو اطرحها وخذ رجس الشياطين لو عظمنا المسجد الأقصى وبيت الله الحرام وعظمنا القرآن وقمنا بالحرومات والله لن تصرت هذه الأمة نعم بعض الناس يعلق النصر على الأمور المادية وأنا لا أغفلها لكن والله لو كان هناك توحيد توحدت الأمة لأن التوحيد يجلب لها الخشية والمراقبة والتقوى فتتوحد وإذا توحدت قامت بقوة عظيمة بإذن الله لا تهزم صلاح الدين يضحك بعض الناس حوله فقال لما لا تضحك يا قائد قال والله إنني أستحي من الله أن يراني أضحك والمسجد الأقصى في أيدي الصليبيين المسجد الأقصى في أيدي الصليبيين وأنا تطلبوا مني الضحك كم نضحك في اليوم والليلة كم مليأت الأفواه ضحكا والبطون أكلا والعيون نوما والأمة حالها ما ترون والتوحيد يهدم حتى في بلاد التوحيد والأمة تنظر ومع ذلك لا تحرك ساكن على سنة نرى القنوات الفضائية التي تبث الشركة والسحرة والكفر بالله جلت قدرته وكثير من الناس قد لا يتحرك تأمل انظر إلى هذه السماء ترى التعمل يزيدك إيمان الإمام الشافعي نظر إلى بيضة شوفوا الإيمان قال لا إله إلا الله هذه البيضة خارجها أبيض كالفضة وداخلها أصفر كالذهب الزلال يخرج الله منها حيوان يسمع ويبصر ألا تدل على السميع البصير والإمام أحمد يرى ورقة شجرة شجرة يتأمل فيها يقول لا إله إلا الله هذه الورقة تأكلها الدودة يعني دودة القز فتخرج حليل وتأكلها النحلة فتخرج عسلا وتأكلها الغزال فتخرج مسكا ألا تدل على السميع البصير والإمام مالك يقف في عرف يرى الناس مثل هذا الجمع هذا يبكي وهذا يدعو الله وهذا يتضرع فلما رأى اللهجات اختلفت قال لا إله إلا الله تعددت اللهجات واختلفت اللغات ولكنها لا تختلف على فاطر الأرض والسماوات عرش الرحمن عرفتموه لقد نقل إلينا بالنقل الصحيح أن عرش الرحمن له ساعة وعظمة ورفعة عند الله لا يعلمها إلا هو حتى أن النجوم والكواكب والشمس والقمر والسماوات والأرض وما فيها من الجبال والبحار بالنسبة لعرش الرحمن كحلقة ملقاة في أرض فلا فلا إله إلا الله وحده لا شريك له وحوله الملائكة يسبحون بحمد ربه يقدسون يقدرون الله جلت قدرته له بيت معمور فوق الكعبة لك أن تتصور أن سبعون ألف ملك يذهبون إلى هذا البيت كل يوم لا يعودون أبدا هؤلاء الملائكة ينزل الله جل وعلا على عيديهم وما يريده سبحانه وتعالى بإحياء قوم وإماتة آخرين وإعزاز قوم وإذلال قوم, قوم وإنشاء ملك وسلب ملك وتحويل نعمة وقضاء حاجة وجبر كسير وإغناء فقير وغيرها من أمور الممالك التي يصرفها الله جلت قدرته سبحانه وتعالى أين الله؟ على عرشه استوى الله مستوي على عرشه هذه العقيدة الله مستوي على عرشه باين من خلقه مستغن عن عبادته متفرد بربويته وأولوهيته واحد في أسمائه وصفاته وأفعاله إذا حفظت هذه المقطوعة عرفت حقيقة الأسماء وعرفت معنى العلو لله تبارك وتعالى قال ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته القول في صفاته كالقول في ذاته والقول في بعضها كالقول في جملتها نثبت له ما ثبت لنفسه من غير تشبيه ولا تمثيل ونقرها من غير تأويل ولا تعطيل ونمرها كيف جاءت من غير تكييف لأن الكيف مجهول والإيمان بها واجب وصر فيها عن ظاهر اعتداء وتعطيلها جناية لا يشبه المخلوق ولا يشبهه المخلوق صفاته كمال وجلال ولا نقص فيها ولا عيب لا تأخذه سنة ولا نو سبحانه وتعالى أول بالابتداء وآخر بالامتهاء كنزها عن العضاد والأنداد سبحانه وتعالى وبحمده ولا إله إلا الله نشهد أنه ربنا جلت قدرته أختموا بمسألة الحب ثم أدخلوا في موضوع عام أتيتم أنتم من أجل ذلك في تعظيم ربكم أقول إذا أردت أن تعظم الله فأحبه وَإِذَا أَحْبَبْتَهُ وَعَلِمْتَ أَنَّكَ أَحْبَبْتَ فَسَيُحِبُّهُ لأن الله يقول يحبهم ويحبونهم وإذا حبك أحبك الله فاعلم أنك وصلت عنده سبحانه مكانة كبيرة. كبيرة نعم الله يحب فإذا أحب عبد النادى في السماء أنني أحببت فلان يقول العلماء إن العبد لا يحبه الله إلا إذا قام بأمر الله وأكد خشية الله تبارك وتعالى أو تأكدت خشية الله في نفسه جلت قدرته قد تقول كيف أحبه نقول تحبه بكماله وبجلاله وبغايته وبعظمته وبأسمائه وبصفاته وبأفعاله فهو محبوب لإحسانه لماذا؟ لأن الحب ماء الحياة وغذاء الروح وقوت النفس تعطف الناقة على حوارها بالحب ويرضع الطفل ثدي أمه بالحب وتبني الحمر رعشها بالحب بالحب تشرق هذه الوجوه وتتبسم الشفاء وتتعلق العيون بالحب يقع العناق والضم والوصال والحنان والعطف فإذا أحببت الله أحبك ثم أقول الآن نفسك بين جنبيك ألستنا اعترفنا قبل قليل أن الذي خلقها الله طيب دعونا نقف مع هذه الآية وفي أنفسكم أفلا تبصرون الآن لو قلت لأحدكم قف يستطيع أن يقف في ثواني لو قلت اجلس جلس كذلك في ثواني ولو تأملت في هذا الخلق وجدت العجب العجاب من أعجب الخلق هذا العقل العقل نعمة إذا شفت مجنون عند الأبواب اعرف هذه نعمة نعمة العقل اسمحوا لي أذكر لكم موقفا حدث في جامع عنيزة الذي كان يصلي فيه الشيخ محمد بن ثيمين تقدس الله روحه ورحمه قلنا على موعد مع الشيخ فصلينا معه صلاة العصر والشيخ كما تعرفون يأخذ وجلكم الله حذاءه يضعها في صندوق صغير أو في لوح خشب قريب من المحراب ووضع الحذاء في مكانه فلما انتهى من الصلاة والتبت على المأمومين قام رجل من أطراف الصف الأول فتقدم فأخذ الحذاء وهرى طبعا هذا الموقف بمرأة من المصلين جميع لكن نحن لا نعرف عن حال هذا الشخص شيء فلاحظنا الشيخ رحمه الله قام والشيخ يعرفه ثم قال له الشيخ بكلام عامي قال يا رجل هات نعال، قال لا ما أعطيك إياها. قال يا رجل هات. قال ما أعطيك إياها. ثم تقدم الشيخ خطوات فخرج الرجل مع الباب. قال للشيخ تبغاه الحقني عندك. فخرج الشيخ معه حتى وقف عند باب المسجد. ثم قال هات النعال. أجل لكم الله والمسجد. قال خذها. لكن بشرط ما أعطيك إياها لن تعطيني مئة ريال. قال الشيخ قيمة النعال عشرة ريال خذ مئة ريال. فاخرج الشيخ محفظته وأخرج من المحفظة عشرة ريالات. قال يا رجل خذ هذه مئة إلا تشعيري وأخذ منها الحذاء ثم التفت على الناس قال هذا رجل مجنون رفع الله عنه القلب فحمدت الله على نعمة العقل فهل تخيلت نعمة عقلك؟ طيب هل وقفت حتى تحمد الله وتوحده؟ شفت نعمة البصر؟ أسألك بالله كما قال بالرجل يقول إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك فضع كفيك على عينيك سد اسأل أي واحد الآن معنا في المسجد يلبس نظارات هو يبصر لكن مع ذلك يلبس نظارات تجد البصر عنده إما في قصر أو في ضعف أو في طول لكن مع ذلك يشعر بأثر هذه النعمة حتى قال ابن القيم رحمه الله أنه مر أحد العارفين في سكة فوجد أجلكم الله أذى وأوساق في الطريق ثم أبعدها وحطها على طرف الطريق جاء رجل ثاني فأخذها ووضعها في نصف الطريق فقام هذا الرجل ينكر عليه قال يا هذا أنا أبعد الأذى عن طريق الناس وأن تعيده مرة ثانية قال أنت أبعدت الأذى عن طريق المبصرين اللي يشوفون ووضعته في طريق العميان الأعمى في الغالب يمشي على الجدار لكن تركه في نصف الطريق فيراه المبصر ولا يقع فيه ولا يقع فيه الأعمى إذا كان على الجدار اللسان نعمة ولا مو بنعمة نعمة كم طول اللسان طول اللسان سنتيات ومع ذلك نعمة الأب كم كيف يتكلم مم مم مم ويرفع يديه ويتمتم إذا رأيت الأبكم تذكر نعمة هذا اللسان والله لو قيل لأبكم نعطيك الآن علاجا لكن بشر تتكلم في اليوم عشر كلمات يوافق أو لا يوافق, يوافق. يوافق. نحن والله جل وعلا أعطانا اللسان نتكلم ونقول ما شئنا لكن في حدود ما أراد الله يذكر أحد طلبة العلم أن رجل يعمل في مصنع ومعه زميل له أبكى هذا الأبكى سقط على زميله آلة كبيرة حادة فجعلت زميله يغمى عليه حاول أنه ينقذه ما استطاع فحاول يرفع لم يستطع لكبره فما كان من هذا الرجل إلا رفع السماعة واتصل بالإسعاف تخيل الإسعاف ردوا عليه ماذا يقول يتمتم يرفع يديه احمد الله على هذه النعمة احمد الله على هذه النعمة وحد الله بهذه النعمة قل حقا وخيرا وإلا فاصمت انظر إلى نعمة اليد ذكر أخ عبد العزيز الخطابي في كتاب له اسمه شكر النعم بوبه أبواب ومن ضمن ما بوب باب شكر نعمة اليد يقول أنه كان هناك طلبة في مسجد في لقاء علمي مثل هذا وبينما هم جلوس فائدة برجل خارج المسجد يطق الدريشة يطرق الدريشة برأسه يقول قلت لمن كان موجودا في المسجد قم فانظر ماذا يريد يقول قام أحد الطلاب فخرج يقول أول ما خرج إليه وجد رجلا كاملا خلقه الله لكن من غير يديه ما له يديه يقول فنظرت فيه قلت الحمد لله الذي عافاني من ابتلاك به يقول قلت ماذا تريد قال أريد دورة المياه أجل الله قال دورة المياه في الجهة الفلانية من المسجد قال لها يقول فذهبت مع حتى وقفنا عند باب الحمامة جلكم الله قال لي افتح لي الباب انا ما لي يدي. يقول فتحت له الباب فاول ما دخل اغلقت الباب ثم طرق الباب مرة ثانية برأسه فتحت قلت نعم قال اريدك ان تخلع ملابسي ما اقدر اخلع ملابسي يقول طعطأت رأسي وخلعت ملابس حياء وخجلا متذكرا نعمة الله علي يقول ثم خرجت واغلقت الباب فلما أغلقت الباب طرق الباب بعد فترة عليه مرة ثالثة فتحت الباب عليه قلت ماذا تريد؟ قال أريدك أن تغسلني وأن تلبسني ملابس يقول فحمدت الله فغسلته ثم ألبسته ملابسة فخرج فقلت الحمد لله الذي يعطي سبحانه وتعالى ويعود بحكمة أرادها الجهاز الهضمي هذا جهاز لكن هل تعرف ماذا يدور داخل خلايا جسدك؟ يقول الشيخ عبد العزيز السدحان أنه زار مستشفى النقاح الموجود في الرياض. وأنا بالمناسبة أنصحكم بزيارة أمثال هذه المواقع هذا المستشفى أغلب الحالات الموجودة فيه حالات أصيبت بعاهات خلقية أو إعاقات بدنية يقول بينما نحن نتجول على غرف المصابين والمرضى سمعت صراخا قبل أن ندخل الغرفة يقول لما دخلنا ارتفع صوت المريض قلت للطبيب ما علة هذا؟ قال هذا الرجل أصيب بتلف في الجهاز الهضمي، ما يستطيع يهضم الطعام قلت وماذا تعطونه؟ قال نعطيه حليب أطفال في رضاعة أطفال مع ماء ومع ذلك يتعسر في هضمه والذي نفسي بيده زرت مركز التأهيل الشامل الاجتماعي التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية فدخلت فرأيت عجب دخلت مع مرافق طبيبا فوجدت في ذلك المكان رجل طوله بلا مبالغ لا يتجاوز خمسين صام رأسه كبير ولا يتحرك من رأسه لا عينيه. فقط والجسد ملتف على بعضه كأنه استوانه قلت للطبيب وما حال هذا أول ما دخلنا دمعت عيناه قال هذا الرجل يعي عقله معه لكن لا يستطيع يتحرك على هذه الحالة قلت من كم قال منذ أن ولد وعمره 43 سنة وهو على هذا السرير. والله جلت قدرته يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون في أنفسكم أفلا تبصرون قف مع هذه النفس ترى العجب العجاب. أقول إذا رأيت السماء مرفوعة بلا عمد وقد مُدَّت أجنحتها إلى الأرض وعلى الأرض لا يُمسِكُها إلا الله فقل لا إله إلا الله ذلكم الله إذا رأيت الجبال هائمة في الخيال تمد أعناقها بلا مُبالاة وتغوص في في جبروت فقل لا إله إلا الله إذا أدبر الزمان وجار السلطان وجفاك الإخوان فقل لا إله إلا الله ذلكم الله إذا اشتد الخطب إذا عظم الكرب إذا جثم الأمر الصعب أليس من بينكم رجل مديون أليس من بينكم رجل مهموم أليس فينا من عنده مريع أليس فينا من يحمل هم ولده وزوجته قل لا إله إلا الله فإذا الفرج والنصر والفتح أقول يا أيها المعذبون يا من تعذبون في الأرض يا مجلودون بصياط الجور يا أسرانا ويا محبوسون في زنازل العدوان قولوا لا إله إلا الله لتذوقوا طعم الحرية وتعرفوا معنى الإنسانية وتدركوا سر الحياة أيها الجائعون الباحثون عن فتات الخبز على أرصبة اليأس المنطرحون على عتبة الحرمان المتقلبون على جمر الأسى قولوا لا إله إلا الله أيها الباكون من أوجاع المصائب الساهرون من جراح النوائب قولوا لا إله إلا الله أفي الله شك ذلكم الله أين الملاحدة أين الوثنيون أين الكفار أفي الله شك حتى يصعب على ألسنتهم العاثمة أن تقول لا إله إلا الله أين الشيوعية الحمراء أين العلمانيون والليبراليون؟ أين الرافضة أين الصوفية أين أعداء الملة كلهم ألا ينظر آياته فيقولوا لا إله إلا الله انظروا إلى البحر المخيف وهو يتلاطم أمواجه مزمر الصوت يبتلع الأحياء يكاد يلتهم الأرض أليس فيه آية إذن قولوا لا إله إلا الله اسمعوا صهيل الفرس اسمعوا خوار البقر اسمعوا الثغاء الغنم اسمعوا زائر الأسد اسمعوا نباح الكلاب اسمعوا نهيق الحمير اسمعوا هديل الحمام اسمعوا سجع القمري، اسمعوا عندلة العندليب، اسمعوا نهيق الغراب اسمعوا فحيح الحية اسمعوا نقنقة الضفدع اسمعوا خرير الماء اسمعوا هزيز الريح اسمعوا هزيم الرعد اسمعوا صفيق الشجر اسمعوا طنين الذباب اسمعوا أطيق الناقة اسمعوا دوي النحل اسمعوا تغريد الحادي اسمعوا ترريم المنشد كلها تقول لا إله إلا الله ألا ترون اختلاف الطعوم اختلاف الأذواق اختلاف الروايح والألوان ألا ترون تباين العلوم والفهور والصفات والمواهب المقاصد والمكاسب الاهتمامات والأعمال ستجدون لا إله إلا الله انظروا إلى الصورة والصوت والشكل والمضمون والقلب والقالب والمعنى واللفظ والإشارة والعبارة والمعدة والروح والعرض والجوهر والذات والصفات والحقيقة والخيال الرؤيا واليقظة براهين تدل على الله فلا إله إلا الله الذي عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو أيها الإخوة إذا سمعتم الله أكبر وسمعتم الأذان قفوا مع هذا الأذان تأملوا فإذا بالأذان يبلغ رسالة العظمة يبلغها في قوة وخطبة قداسة في حماس وخطاب تمجيد في صرامة لسان إذا سمعتم الآن المؤذن يقول الله أكبر فتراه ينادي العالم المنشغل بدنياه الملوك والوزراء والأمراء والفقراء وغيرهم يقول يا من انهمكت في دنياكم يا منغمسون في أعمالكم الله أكبر إذا سمعت الله أكبر فتراه ينادي الفلاح في مزرعته والأستاذ في مدرسته والطبيب في عيادته ينادي التاجر في تجارته إذا سمعتم الله أكبر فهي تقول يا حجر يا شجر يا بدو يا حضر يا مدر يا من غاب ويا من حضر يا من اغتنى ويا من افتقر يا من غلب ويا من انتصر الله اكبر ايها الشيخ ايها الطفل ايها الشاب ايتها المرأة الله اكبر ايها النهر الباسم ايها الليل القاتم ايها الطل الناعم ايها الجبل الجاثم ايها النهر الجاري ايها الضو الساري ايها الشعاع الناري أيتها الحديقة الله أكبر هل تعملت في الأذان الآن وهو يقول الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله ونحن نقول الله أكبر يا عرب ويا عجم ويا فرس ويا روم ويا بِيض ويا سود ويا مسلمون ويا كافرون ويا موحدون ويا ملحدون ويا مهتدون ويا ضالون ويا عارفون ويا منكرون الله أكبر يا قارات يا محيطات يا آسيا يا أفريقيا يا أوروبا يا يا كل أرض يا كل سماء الله أكبر هل عرفتم من هو الله؟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 الله اذكروه بالدعاء يذكركم بالعطاء والعالاء والنعماء وتذكروا قول الله ادعوني أستجب لكم اذكروه بالإحسان يذكركم بالرحمة وتأملوا قوله إن رحمة الله قريب من المحسنين اذكروه بالاستغفار يذكركم بالغفران ثم تذكروا قوله ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما اذكروه بالصبر الصبر. يذكركم بأوف الأجر بالأجر. لقوله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب اذكروه بالتوكل يذكركم بالكفاية ومن يتوكل على الله فهو حسبه اذكروه بالمجاهدة يذكركم بالهداية والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين اذكروه بطاعته يذكركم بمعونته ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما هذه روايتي وهذه عقيدتي وهذا ما ندين الله جل وعلا به ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل وتعملوا في سائر المخلوقات ثم أقول يا رب إن البشر قد مدح بعضهم بعضا وأطرى بعضهم على بعض ورفع بعضهم بعضا مما مدحنا وثناؤنا وتبجيلنا لك وحدك لا شريك لك اللهم إنهم عملوا من ممدوحيهم عملوا جوائز وأملوا أوسمة وعطايا وهدايا اللهم اجعلنا أكثر منهم حظا بجوائزك وأوسمتك وعطاياك وهداياك اللهم إن رأينا من ركن إلى محبوبه وأنس إلى مرغوبه وفزع إلى قريبه واعتمد على صاحبه اللهم إليك فزعنا وعليك توكلنا وبك وثقنا اللهم عليك اعتمدنا فاجعلنا أسعد الناس بك من القريب بقريبه ومن الصاحب بصاحبه ومن المولى بسيده يا رب العالمين أيها الإخوة ثلاثة أمور عامة نقولها لكم تحقق تعظيم الله أولها أن نعرف حقيقة التوحيد كلمة لا إله إلا الله أعظم كلمة تتحدى فيها الكفار وتتحدى فيها اليهود والنصارى لأنك لا تسجد ولا تركع ولا تخضع إلا لله هذه الكلمة وقف محمد على الصفا عليه الصلاة والسلام فنادى الناس اجتمعوا كل القبائل والناس قالوا ماذا تريد قال لو أني أخبرتكم أن خلف هذا الوادي خيلا تصبحكم أو تمسيكم أو تصدقونني قالوا ما جربنا عليك كذبا قال إذن قولوا لا إله إلا الله تفلح والله العظيم لو ما قلنا على هذه الطاول هذه الليلة إلا كلمة لا إله إلا الله لكذا كلمة لا إله تكفينا ثم يأتي عمه يقال له اذهب إلى محمد سفه أحلامنا شتم أجدادنا يريد ملك, ملك ملكناه يريد مال أعطيناه مال مجنون عالجناه مطبوب عالجناه المهم يترك آلهة ويأتي عمه قال يا محمد إن القوم يشتكونك إليه شتمت آلياتهم سفهت أحلامهم تريد ملك من لكوك مال خذ زواج زوجوك قال الكلمة المشهورة إن صحت الرواية يا عم والله لو وضعوا الشمس في يمين والقمر في يساري على نترك هذا الأمر ما تركته الشمس والبدر في كفيك لو نزلت ما أطفأت فيك ضوء النور والنار أنت اليتيم ولكن فيك ملحمة يذوب في ساحاتها مليون جباري فاحفظوا كلمة التوحيد وحققوها أسأل الله أن يميتنا وإياكم عليها أعظم كلمة أقيموا الولاء والبراء لله ولرسوله وللمؤمنين تتولى المؤمن والصالح وتعادي الكافر والطالح وتتولى الإنسان بقدر ما معه من إيمان وتعاديه بقدر ما معه من عصيان تقيم هذه العقيدة وأبشر إذا قام الولاء والبراء والتوحيد قامت عظمة الجبار جل جلاله ثم تحترم القرآن الكريم الذي لو أنزل على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله قيل لأحد السلف اسأل نفسك هذا السؤال وأنا واحد منكم إذا كبر الإمام الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الآية الأولى فقط في الفاتحة الحمد لله رب العالمين وقفت معها تأمل تحمد الله على ماذا تحمد الله أنك موحد وغير الكافر تحمد الله انك تسجد لله وغيرك يسجد لصنم تحمد الله انك تعبد الاله وغيرك يعبد الاشجار تحمد الله انك تبصر وغيرك اعمى تحمد الله انك تمشي وغيرك مقعد تحمد الله انك في الصحة وغيرك مريض تحمد الله ان عندك مال غني وغيرك فقير تحمد الله ان عندك اطفال وذريه وغيرك عقيم تحمد الله تحمد الله وان تعد الله لا تحصوها قيل لي احد السلف كيف تخشع بالصلاه قال اذا كبرت الله اكبر تذكرت أن الله يراني وأن الصراط تحت قدمي وأن الجنة عن يميني وأن النار عن يساري وأن الكعبة أمامي وأن ملك الموت خلفي قالوا بس قال لا إذا كبرت الله أكبر أكبر بتحقيق وأقرأ بترتيل مش معنى أكبر بتحقيق الله أكبر الله أكبر من كل شيء دخلت باب المسجد تنسى الدنيا كلها الله أكبر أكبر بتحقيق وأقرأ بترتيل وأركع في خضوع وأسجد في خشوع وأجلس في طمأنينة وأتشهد على يقين أشهد أن لا إله إلا الله وأسلم على أمل إذن يحقق مبدأ التوحيد واحترام القرآن الكريم وتأمله ثم بعد ذلك تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ومن مقتضى الإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بصحابته وأن تحتنم صحابة رسول الله رضي الله عن الصحابة ولعن الله من سب الصحابة وتوعد الله من سب الصحابة هؤلاء الثلّة المباركة التي صحبت محمد بن عبد الله ونقلت عنه الدين إلينا فرضي الله عن الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائل أصحاب نبيه أجمعين لكن نقول عقيدتكم أنتم يا من تعظمون الله بهؤلاء كما قال شيخ الإسلام في لاميته يا سائل عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينتني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لمذهب ومودة القرب بها أتوسل ولكلهم فضل وقدر صادع لكنه الصديق منهم أفضل فنحتلم الصحابة ونقيم ودهم ونتبرى من يسبهم أو يقدح فيهم رضي الله عنهم جميعا وأرضاه ثم أقول القضية الثانية بعد التوحيد أن ننتبه من أعدائنا الأعداء التاريخيون أربعة احفظها اليهود النصارى المشركون المنافقون وأخطرهم على أمة الإسلام المنافق. لأن المنافق يرتدي ثوبك ويتكلم بلسانه ويبكي معك في أتراحك ويفرح معك في أفراحك فهذا يدس السم في العسل إما في قلم يكتبه أو في قول يقوله أو في سخرية أو في فكر يحمله من زبالات الغرب والشرق ثم يبثها للأمة ولا أشد شاهدا على ذلك من الصحف التي تقرأ كل يوم بين أيدينا كالنحذر من أعدائنا وحذرنا يكون بأمور أولها أن ينبري من أمتنا رجال صادقون وأناس يقيمون الحق أمثالكم إن شاء الله يبين الحق بالحكمة والعدل وإقامة الحق لإظهار التوحيد ونبذي ما يناقض هذا التوحيد فإذا قام ذلك قامت الأمة على خير وهؤلاء دائما يدرون على شريحتين في المجتمع الشريحة الأولى النساء يطنطنون على المرأة الليل والنهار كأن الله لما خلقها تعالى الله نسي حقوقها فنصبوا أنفسهم يقيمون الحق لها ويعطونها ما تستحقه انتبهوا من هؤلاء ثم الشريحة الأخرى الشباب وشباب أمتنا اليوم إما بين غلو أو بين تفريط والذي نريده أن نكون على منهج واضح قويم من مستقيم مستمد من الكتاب والسنة عائد في ذلك على ما كان عليه علماء الأمة وأسلاف أمتنا الصالحين ونخص منهم العلماء والربانيين ممن سبقونا وذهبوا على خير وإيمان نحسبهم أو ممن كان منهم حيا بين ظهرانينا فهم معروفون معلومون فلنتق الله في شبابنا وفي نسائنا أخيرا أقيم شعيرة الأمر والنهي عن المنكر والدعوة بالحكمة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فأقيم هذه الشعير مدعا بنفسه ثم مرورا على من جعل الله لك عليه ولاية ثم بعد ذلك فيما استطعت كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم وحث ونص على ذلك القرآن الكريم في الآيات الحكيمة المعروفة على نتق الله ولنعيد لأمتنا نصابها ولنعيد لها قوامها ولنعيد لها سعددها والكم ممن يعرف حق أمته عليه أخيراً هل تأملتم في حال العراق اليوم؟ هل تأملتم في حال فلسطين اليوم؟ هل تأملتم في حال أفغانستان اليوم؟ هل تأملت في حال المسلمين المضطهدين المشردين في الصومال وفي غيرها هل وقفت وقفة جادة تنظر وتسبر إلى أوضاع المسلمين ما موقع الإسلام والمسلمين في خريطة قلبك ما هو موقعه هل للإسلام والمسلمين مكانه هل إذا وضعت الرأس على الوسادة تذكرت المسلمون المضطهدون الذين ليس لهم ذنب إلا أنهم عظموا الله وأقاموا التوحيد وأقاموا علم الجهاد فقط وإلا لا ذنب لهم ولا جريرة عليهم ولا عليهم إلا ذلك ولكن نقول حسبهم أن الله تبارك وتعالى سينصرهم وأن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أسأل الله بمنه وكرمه وأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اذل الشرك والمشركين اللهم ادمر اعداءك تعداء الدين اللهم يا الله اللهم يا الله اللهم يا واحد يا احد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم اني اسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى لا اله الا انت رب العالمين انت الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر البارئ المصور لا إله إلا أن أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إيمائك نواصين بيدك أعظم فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور اللهم اجعلنا ممن عظمك وقدرك حق قدرك لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم اللهم لا تدع بيننا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا آفيته ولا مدين إلا قضيت عن دينه ولا أيمن إلا زوجته اللهم يا ربنا ولا مهموما إلا فرجت همه ولا مكروبا إلا نفست كربه اللهم ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على قضاعها ويسرتها لنا اللهم ارحم ضعفنا اللهم استر عيبنا اللهم اغفر ذنبنا اللهم اجعلنا ممن يقال لهم في آخر المجلس قوموا مغفور لكم قد بدلت سياتكم حسنات اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين اللهم انصر في فلسطين وافغانستان والعراق وفي سائر بلاد الأرض يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين اللهم انصر المجاهدين اللهم انصر المجاهدين اللهم اقم علم الجهاد واقمع اهل الشر والفساد والعناد اللهم مكن لهم الارض يا رب العالمين اللهم عافهم وكلهم يا حي يا قيوم اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم وكلهم ولا تكن عليهم اللهم يا ربنا ويا خالقنا أصلح شبابنا ونساءنا اللهم أصلح شبابنا ونساءنا اللهم أصلح شبابنا ونساءنا وأصلح إعلامنا وتعليمنا اللهم أصلح الراعي والرعي اللهم أصلح الراعي والرعي اللهم اجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين واجعلنا لك موحدين بك مؤمنين مهتدين على الحق والسنة يا أه الجلال والاكرام استودع الله أستودع الله صحبا كنت أذخرهم في النائبات فلا ظلم ولا عار الملتقى في جنان الخلد إن قبلت منا صلات وتسبيح وأذكار تم الكلام وربنا محمود راعي العلا سبحانه والجود ثم الصلاة على النبي محمد ما طارق مري وأورق عود والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته